جرب ج تبدأ أن ا ل موسيقى ي ي ع ا ل م ب ا ل ل ل ا م جرب أن ت ق ه ا بلا اختصارات ت ودون ع عليكم ر ورحمة الله وبركاته ر السلام الله س ت بنفسك كم هي م ؤ ث ر ة مؤثرة دنيا و آ خ ر ة السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته <تصفيق> قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ل ا ادلكم على شيء إ ذ ا فعلتموه تحاببتم أ ف ش و ا السلام بينكم جرب جرب, جرب, جرب. m、mm、you -hmm.